Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun' an nabi alghaib al-ladhihum mukhtalifun. Kala sya'lamun, thumma kala sya'lamun. Halam najali al mihada, wal jibal awtada.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 وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا